بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عاقبه للمفسقين على الظالمين صلي وسلم و صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد باب زهار الحرم من كحره زهار قيسي وهلكنا كهذا يا رحمه الله تعالى يعني مرخصه و يعني وخر واللي ما في ذهار الحرقي والعبد من من الاختلاف في بعض الفروع وحرقه قيديا زهار العبد وكيل دونا او كل صاريا ابدونك في باب الزهار مسائل بيسوا خلاف سنيه هذا الزهار كا او ذا لا كسريو وماستر ويام اصل كده من المظاهره سوا لا كينيو والظاهرة معنى وحويا فهو ظاهرة ظهارا بين قنيسا من الظهر المرقى من الظهر المعلى كان وطبرقا ونبالك أحافظك من حجر عسقلان رحمه الله تعالى في فتح البار المرقى كان يوحيل الظهار وقول الغجل أنك نكويل لأمرأة إسلام تيسا أنت أذوق قوريا علي الضشيذك الظهر الأمي هو يريد الظهر وحد طور خلوغو خاص يليه دور السائل الاعضاء ولانه محل الركوب غالبا بويري وحد اصل كان لوغو خاص يليه دبره ومحليه فولتان كبوليهي سده غالب كمرقه ولذلك سم الله المركوبه ظهر ولذلك سمي بويري المركومه ظهر ظهر شيء لو فوليه سدت با ظهر يا غاليلو فشبههت الزوجة بذلك لانها مركوب الغجل بويري قوبدي waxaa lagu shabahay awrkiye wixii la fuulay waaye waaninku ma soo fuulay wiil markaas alle marqabo taay soomaa google bay u taay maadaama google uu saay ayu marqa waxaa saasaa lagu shabahay bulayayay marqa مرخ ظهار هو ان الى هو يده ظهار خد ادغتاي حدوث ظهارخه اصل كان مرخ سحويان اا مرخ سحويان ظبر كان با خاصه waye dhahar khmarka subax weeyo mabnaayey hee sabab bananaa ma في xaraam mabnaan hukumkiis waa islaam hadii uu dhahartamo islaantii si xaraam baa ka noqonaysa hatta ayo ka fiira illaa uu ka kafaaro gudanaayo oo ama adoon u xoreey أي ama lihno lobi حضراء إلهنا سبحانه وتعالى وحكوت الماء بأرنكاسينا منكر لهيئهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا بإلهيه سبحانه وتعالى لمنكاسي وحكو قوليا حق هذا الكام وحضفوا الحرية الذبي أن يكون قوليا مركا يعني وفاجر لما مركاس وفاجر لما القرصة بل وين صعينا وحدثني يحيى عن مالك اي سعيد بن عمر بن الصليب اي سعيد بن عمر بن الصليب الزرقيم اه واصعيد بن عمر بن الصليب الزرقي ولي رحمه الله واسقه الامساد يحيى بن ابي زكريا البغدادي واسقه يدي ابن حبان واسقه ابو يدي وولد انس مرقس 400 سنه افل مرت هيجده أنه سأل وحويدي القاسم بن محمد بن بكر الصديق أرجل منك طلق فري إمرأة إسلام فري إن هو يسوي تزوجها دوق رصد بلك فقال القأوحوي ري فقال و خيره مرق القاسم بن محمد و خيره ان ان رجلا ان اي عليه دوشيسا و كان يلهي كرهله هو يلهي مرقا سخوايان دبر قيدو وكلي ايو كا دغي مرقا و اي هلهم صلو عليه تونا مرقا ساو و خيره مرقا هو تزوجها دو قورسو سامر اخو عمر وخطابه امرئ مرقس انه هو تزوجها دوغور سدون الله يغربها انو ودوانين الله أن يغربها انو ودوانين بامري مرقس حتى يكفر الله غودنيو حتى يكفر الله ككفاره غودنيو كفاره المتظاهر قصد مرقس خويان متظاهر كبهه توي كفارديس مرقس لا kafarad gudanayo maraxa halka musalada la waydiinayo waxa waya hadda musaladaasi waxay tahay yaacni qasim bin xadhar bakr as-siddiq wuu hal waydiin nin isla wuxuu waya yiri islaantii la maraxa sax wayaan haddan gurso la wayga furantahay yiri qasim bin xadhar bakr as-siddiq wuxuu ku jawaabay nax nin ba maraxa haddii uu la galay guursado oo hooyada qabarka adiga taa hadankuu guursado buu yiri uu guursaday balka warhan umar oo khadaamarka uu xuriyeeyay oo ayuu noo dhawaanin ilaahu ka kafaaroga gudanayo yaacna wuxuu leeyahay mas'aladda saanuur لو مسالوه لاسكيف قياس قادريو يا صاحبي وايس منكالو س... س... س... يقان ابن عمرو بن سلييم الزرقي وحويدي قاسم نيري اسلام فهدان غورسلو ويغفردانته هي قاسم محمد الجوابته وحو كدغي وحو كدغي marka عمر وخطابا وحويدي نيري اسلامتا ته... اسلامتا يغو داهدان غورسدو حويدي دبرتيد ايغا تحاي وخوره يي و مداوان حتى ايو الله وكا كفارو غت مرقه كفارو الظهار حضره الله ومن السلام ايش دي ويه بساله الطلاق هي مساله الظهار هو بحقيقه ممكن اسو غبا دوي ولي غورسل بس يفري كرا ما كسيس دي هاتبي كرا لمدا مساله ويه بدل فبي مساله اخرى طلاق وخاي كو اجبا ان قلبدو على انه لا يقع طلاق اللاجسي على الاجليه اير يره برخاص اير نوخ طلاق خاص داير برخاص اير كو اجي برخه لا و سغور ما حديه والجزبيه برخه و هو كو خرب ويراها وا فرنت حدو كو يراها اسا وري غوسن او طلاق بس soo mari gursada ila yero koeramaanka ku gursado waa furantahay laba kaliye waraaqo tahana waa dii waad dii dii laaqday waad furantahay gabadha ku tiday kan danbana maadaa dii laaqana wax ku xidhay hadaan ku gursadood furantahay Sooma hadaa mas'alaha roo hadduro wax ku xul loo iska qoluhu weeyna mutlaqan madhaayib ilaahi qolana weeyna tafsiir baa ku jira bay ilaahin tafsiirkaas u xigay heeyay ilaahin xiruu ayima iyo amimo oo aad iyo aad ayima amimo hayna qolaysa arigu gabadha gabadha guursado ay قول الله سيبارك وحي لاهيم تفصيل كثيرا هدوه عيما ودعيا هدوه عميما لك مدعيه قول الله أفراد باللواتي بالتوقف فانو صمينا نبي لاهيم إسفصوا ضدولوا على مدهم الجمهور وحويا إنونا طلاقة سيطاعين سواء كان معلقا او غير المعلق اما وحلوه احنا ميطعنه اما, يو... أما وحلوه احنا ميالوه احنا مدعيه وهو قول الشافعي واحمد واسحاق والداود الذاهري واطباعهم والجمهور واصحاب الحديث ومحريفة واصحابه وقال الله ترمى من عيسو قال الله ان تفصيل كتريقه وقال الله ان مركة ربيعة ابن عبد الرحمنه صفيان الثوريه الليث ايه ابن عبي الليلة وحركوا له عمالة مسعودية اتباعي إمام مالك قول كيسر مشهور تفصيل كيسر القلب له ياسوك حضوه عيمه وماركه سحابه ورعيه حضوه عمي ماله مالك عيه قول كيسر مشهور قلب له ياسوك الثلاث ايه كنت قيل ماركه خذلك ابن حجد عصقلاني من صور لغليه في فرح الباري من جلوك السقالات بك صور لغليه صفحان الله صدح وقالي سدية للح الوايه mas'alad aan kubar khaas suhawi ya qurxa dalaqa baltaas halka ay ga dhigeyo mas'alad aan kubar khaas suhawi midda kalaa'sad كهر maxayna واللاغي لكن waxayna u dhacay shaygu sababkiisa hadduu ka hormaro wa laaqi laa shirr shirqiisa uu ka hormaro kara misalan zakatu kala sababkeedu سراد الصوب كانوا دخول الوقت وقت كانوا قلبات وحاوية واتفرية وألغي كل سابق لسببي لا شره شدره... فضل الفروقة وانتبه واسدا مرقشيك الصوب الصوب كيسا كور من رواه لاغوية هذا هو مسألة الظهارة نوصول لكم مسألة الظهارة حد دعو مرقع صحويا كالظهارة من قبر ajlabyad ah oo wali una guursan oo raayi muwli baa tiraa laba mid bay noqon inayimo كل shiblaadaan guursado hooyada dhawrkadeega tawiyaaw ama weeraa kullu nisaa'a alayka zahr ummi aniga dumar qodanba hooyada dhawrkadeega gawadii u kadi haaltamay ma dhacay ee uga dhawaan karaba yiraheen ila uu ka faarog gunay yiraheen qawlkaasi waa qawlka Umar waxa qotab yahay hadda noqon saiid bin musayyib urwa bin zubayr aqtab bin rabah hasan basri imam malik ishaag murahin rahowi waxa jira hukankaasina waa hukm baatil qoraa qaar ka mid ah yiraheen oo dhahar وخا ويانو سدي ماcmi ilahen wixii horan la qaba laga soo qaadaya mas'aladi talaaq wal ra'ayya qolna saasiid ah wuxuu qolno sufiyad al-thauri wa bi hanifa wa shafi'i wa abdullah ibn abbas radiya Allahu anhu wa radha nnahab karagajh ila as-sawam ar-ragajh law hawiyan wa yajra majra talaaq talaaq wadidi sabal waye an ee nikallo iyo qan Allahum subhanahu wa ta'ala wuxuu ka ansaxay Sulaym aan Zurqiiyey annuu saalo Widiil Qasim bin Muhammad aragde lin Widiil nin oo talaq qofaday oo u aatay Ibraahim tanisnaa inuu Waiso u tizoojado qurso faqaal Qasim bin Muhammad Widiil annuu taalo garmaay laakiin isla kale kanuu sheegi ina rajul nin baazaa xalow yelee inuu aadan gabad allee dushiisoo wuxuu ka yelee ka dhahri فأمره العمر وخطابه أمره إن هو يسوي تزوجها هدو قرسله يعني انت ولي قضرت اسمكم يحكتين إن تزوجها هدو قرسله هو يسوي إياه وتزوجها وفعل ماضي هو من بفاعله آه. هذا يمكن دورك أن تزوجها المفعول إياه ألا يغربها إنه حتى يكفر الله وكفرق ذلك كفرة, كفره متظاهرة قصد بها الطبيب الراسخويه كفار ابيسا وحدث لي عن ان مالك بن نوبلقه وحا سوغاري انما جدهن باسال و قاسم بن محمد بن بكر الصديق و ويديي بن يسار لوذاس ويديي مرقس قرقلن انكم تظاهر كذي هرتمي انكم تظاهر كذي هرتمي من مراثي الحديثه قبل أن ينكحا ان سول غرسن بكره فقالا وحيدا ان لكحا دو غرسدوا ان لكحا دو غرسدوا فلا يمسهم الجماعه حتى يكفر الله كفار غتو كفار متظاهره تفاضلي سبرقص حتى يكفر الله واي اللهم صل عليه وتعال برخط الوامس هذا الشيء نوقل لي مدخل منهم في وحي براضي عن مالك عن شعب عروه عن ابيه أنه قال وحري في رجل تظاهرك ذهرت من من أربعة نسوة أفر ضمرة والله سوصونا ذي بكلمة واحدة هلك المتكليئة إنه ليس علي دوشي سماها إلا كفارة واحدة هلكفارك لي أبويان وعييري أفرتي إنما هو يذي النور غير ذي أفرتي إنما أما هو العييري أنت سؤولك إن أفرتي وذيبا أنتن علي كظهر أمي بويان يقولون بحسن المجل تأفرتي واسكحر من سمانت مرخ لكن ما لك ما اثر كفار لويه ان لوافر الاسلام ماشي قطره ما اثر كفار لويه نسحبلو هلكا فارال لويهن ليا وايه اللهم صلو قصصيه يا شيخ رحيم الله تعالى اه مرخ هلكا كفارون لكن مساله ولاسبوع افصليه خلاف اكو دي حقه دمه وحدثني عن مالك الربيعة ابن عبد الرحمن الربيعة بن عبد الرحمن الرغاي الربيعة الرغاي مثل ذلك سدا سوكلو شيغستي معنا قال مالي وحوري وعلى ذلك القص ايوا الامر امره هذا عند لاجتيلا قال الله تبارك وحوري تبارك وتعالى في كفارة المتظاهر فتحرير رقبة فعلي دوشي سوحة تحرير رقبة قد حدث من قبل أن انتهي لا يتماس انت لاستاور الكهر فمن لم يجد قف كامهر فصيام فعليه دوشيسة وحاء صيام شهر اللو بلو صنكود متتابعين وإسرار غاسل فمن لم يصدع قف كاناوودي فعليه فيطعام الستين مسكينة لحنا المسكين من وقود يا دوشيسة وايه اللهم صعون قال مالي وحوري في الغجلين أو يتظاهر وايه مسألة المرقى وحوية يال مرخ وحيد اهي قضيما مالك السد او شيخي و خوق قبا معناه افارتي دوورخه حلك ميدا حدو كافارو غتو او مرخا سو خويان اا حلك حلك ميدا حدو كافارو غتو سدخ دي كان واجب عقيرا ايو قبا ومشروط قبا دم ملكيتا سدا لكن بلم كم ملكيتا قول ايوج ضعيفه في المذهب باجره لوح على كان ضعيفو كيهاد استغوا وحلقها من حيث الدليل الحق من الملحب أي ايه في الملحب يأسلوش لسه مرقة اللوائقة وضعيفة كلاهية وايه مرقة واحدة لكن ضعيفة ويتعدد قواجرها كفارات ويتعدد ايها وايه اللهم سلام عليكم الله كفارة واحد مرق لكن قول الشافغي ايه ابو حنيفة وحيلاه مرخص حويا ايضان مرخص كفارون الأورالوية لنا إيه. الله الس مرك ضو أفر ركا... دورك من في المريكية التواصلة منلك الملكض واصلة يحالك فيركية أي ببحلة يا مركاس وعنا مركاس حويا من, من في المكييب ال الساس حجو سكو الخصصية مركاء إلا وجدعيف مويا واوقلك عليهغاالب وال القاء خض الق أرو ضص بك الماني عطبابنا بال القاح ربعة مارك أوزائ استحاق بثوق شافق في القدين، وحيق من مرخص حويا إن هوا كفارة كليا لأوليها مرخص حقا مرخص الحصن البصري إبراهيم اللقعي الظهري يحيى بن سعيد العنساري حكم صفيان الثوري حرفي هذا يقو إمام شافع يقو كيس الجديد كانوا بحيراهم إسلام أفر كفارة هو جميلة أفر كفارة هو جميلة لكن الرجل في هذه المسألة هوا كفارة كليا هو قال مالي وحيو رحمه الله تعالى في الغجل لنه يتظاهر كذها ارتوي من نورات الإسلامية في مجالس متفرقه مجالس كالدقل وحال إسلام كذها ارتويها لكن وحال ضر جارب كذها ارتوي قال وحيو ليس علي الدشيسة معها إلا كفارة واحدة كفارك لأمو يعني فإن تظاهر عدو كذها ثم كفر لو ككفاركت ثم, ثم تظاهر و كذها ارتوي بعد أن يكفر فعليه الكفارة كفار دشيسة أيضا نقوله waa in salaweeyaanu xadii uu ka dhahartamo haddana isagoo wari ka faarada bixin uu ka dhahartamo haddana wari isagoo ka faarada bixin uu ka dhahartamo halka faarada kale la wuleeyo laakiin hadduu ka dhahartamo ka faaradi bixiyo haddana markuu ka ومسلم أرخص حويا من قدامة الحمب اه... وإجماع بيسونق لي عماذا قيبا كبيرا استراء من قدامة الحمب لي رحيم الله تعالى وإجماع بيسونق لي رحيم الله تعالى قال المالي بحروا أنتظار وقف كذها من امرأتي سننتيسا ثم مصها طاب طفع على الجماعة قبل ايو أن كفره انت كفار غدن كور ليس عليه دش السماح الا كفارة واحده كفاره كلمه يعني ويقف كجلسه يعني على حقيقه حتى ايو كفره الاو كفار غدنيو و يستغفر الله الا دم ضافه وذلك كاسره احصلوا ما شيء كونه سويا او سمعتوا عن اراد على في ذلك قرقسوان في ذلك ارقعي واي المسلمة واضح مفليا حديث قلت أن الذهار كفارده في حق الجماع يجب أن يسألون جماعه كله يسكسي وضعه يجب أن يقفل إليه هوا يديسه ماداما وحن نضع لانه يقول لعي كفارده بحقه معناه مرلا ما أضينا قلنا الطريب وأيوه ضرورة يقب هضو يبادون لم يكن قدر فيها الوحد قال ماليوحوري والذهار الذهارك من دوات المحارمي هو مركز صحويا maxaarinta oo saaxib kan ee nagadi haartamo oo ay raqbaacad seenu ummad ka mid ah wa naso iyo معها sawaa way ku sibin yihiin yaani bisalama waxa wuyan ee wuxu ka hadlaya ma aha cida lagadi haartamo ya laftooda ma aha kuwan ma maxaarinta iyo من نصك حرامك ها كان نقضو امر قضاء حرامك ها كان نقض معنا سوا و سيده ساس ودا شي اختي من الرضاع او عمتي من النسب او امي او, أو امي امراتي هويداي او هويداي هويداي مرقس اسلامت هويداي يرى و خو كير مثلا مرقس خويا هويداي دهرتيد ايتا يدا, يدا لفسيده حرام هو, يدي هو يدي يمرخس حوي يا حرامك الله قنيسا مذهب كازومدك ابو حنيفه الحسن البصري نخعي يمرخس حوي الزهري أو, او زاعي الى سفيان الثوري المام شاف لا شو حلي ذهار خمل قنيو الا هو يئون يا سوسا سوقا او حلي يا هذا جرا انت علي كظهر اختي هبات روح كد مجلليا يا مشافي عبد الله تعالى ساسوقا وحن اوغور قيمي مذهب قتاتا شعبي ايورى صدقت دو حضور الشعب مركه كامل يا مسالم ان لم ينس الله ان يذكر البارات والاخوات والعمات والخالات اذا اخبر ان الذهاره انما يكون بالومات ilaahi mura iloobin buur inuu sheega qabdhaha iyo walaalaha iyo ay dooyinka iyo habooyika markuu ka u dhawayd dharku inuu marka saxawayo hooyoyika yahay waxa la yiri walladina إن minkum min nisayihim ma hunna ummahatim in ummahatum illa allah iladnamum wa innahum layaquluna min munkarim yalqawru wazura aynaa de subhanahu wa ta'ala hooyoy baa sheega buur markaa ilaahi qabdhaha شعب السويدي لكن مساله الراجحه لو الجمهور حاجه اسرك قالوا دهار ما ووجوده وليس عن لسعد ما خذو ما ظهاره وحدهاره في الدور كود مايان نينكاداي كويران اباهي دمر قيساد يتاهي نمبر قابا لا ما فولبه وايه وحصانه يولد قاسم اها لا يني ما اييغ ذاهر اوه هدى منك كترة ذاكورا انت عليك ذهر امي هو يلي ان نور خيطة ذاكت كترة ذاكورا منك <تصفيق> واللغوي احكى جرماله اهلو علم قنصات سوى بني ماماريه هدو بما حسبنا في المحلة وكشاق من روسي كتابك سرح وكشاق بإبداة المسايد ونهاية المقتصين بجلالك الله صحراء بقليل صقال وايه مركان مسألة مركان صحويا لكي صدح قول باجرة استخدمها بعض الشنوصي دفعت لكن ثلاثه اقوال باجده حقيرك قولك القول قد ما مرسوا ويان وظهر من نقريه وهو قول مالك والشافعي وجمهور العرب قولك اللباد كفرت يبي بالوليه قولك صدحت كفرت ظهر بالوليه ثلاثه القول واحد اجحسن واه لو لهي ما جرو ها و... حق قسلوه قال الله جل شنهه الله تعالى في قول الله في طول الله تبارك وتعالى واللي يظاهرون منكم من النساء قارت ويسوغي واخو قره ولا قلتها قال قال لي كميد قال لهم قال مالي وحنا رحيم والله تعالى في قول الله تبارك وتعالى لا هذا الكيس والذين يظاهرون من للصاحب ثم يعودون لما قالوا فتح الرقبه بظن قالوا وحور السموت وان مقلي ان تفسير ذلك ان كك تفسيرك لسليح اي يتظاهر رجل يمكن كذهارته من امراه اسلنديزه ثم يجمعوا غانسدوا ثم يجمع قوانسل على إمساكها هيست قيدة وإصابة جماعها فإن أجمع ذلك على ذلك أنقص فقد وجب عليه الكفارة كفارة وكوة جبتي وإطلقها ظفر والحالة لم يجمع قوانسل بعد تظاهره لها التمذيس الدمدي منها يروك ذهار كمي على إمساكها هيست قيدة قوانسل وإصابتها جماعها قوانسل فلا كفارة عليه وهكفارة شيء سمعها ويح مسرادو كل هو واضح بصراحه قبل ماها ايضا الذين يظاهرون منكم من ليس ثم يعودون تفسيد قد ثم يعودون كل نقض لما قالوا وحيراهم ايوبر خاصو خاوي انه كوفسدو معناه هو يقولوا كنقضينتا نقيسانتو استخري بركو رسمه حقنا هو الظاهرت اسلام ثان عبد الكحلي عبد الكمر ميسدي اسلام تلقى خاصو هو باسكا هيسيتو ورخص خويان aya marxuus wadakaytiis laanti hadii u markaas waxa wayan ay il u go'aan soo leeyahayso de oo markaas waxa wayan wixina ka soo noqdo ayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ka faro ku wajbi laakiin oo sidaaba ku ama marso go'aansado inuu ku soo noqdo waa marka marka waxaa way ka faar laa lagu yeyn laa ee waxaa wayan illa waxaa lagu xiray submay cuuduna somo hadu sawan laqo way ka baro furaba gabadhi marka waxaa xil walade way sidii sadqadta tafsiirka iyad khilaafa ايو و شريط مرخص حويا معناه يعود الى قولهم بالتدارك هذا الكوغي ان كل نقدان هلالان ايو مرخصه معناها واي مرخص محال له مسمو كفليسن كرام مرخص دنبي وحاي لهي عند امام مالك جماعه وين غو انصطب ليا الاو جماعه مو نبليسن ولا يسو وانا غو انصطب ساعي لوحود رحيم الله وتعالى وانه جماع ابو يلد او عرفه وحود ما وانه بنايسو قرقاحي سيده ولو من لمده شهوه ايق وشابه وهنقت ابو يلد ووما waxaa ka ay taaganay duhdigood markan u gabadan u soo noqonayo muxuu ugu soo noqon bay taagayhi maynu jimaaca maynu jimaacu ansada maynu qurqa sida kala jirkeed ugu raqahaysta suub ugu soo قبطان استو وحول بيسكو وضاها قبطان ونسو نقول لهيد باللا لا يا اللاغرا وحاويان دينو سدخ ديبا كدمابان وحاويان دخلو نقدي او سدخ ديبا اسكو توراي ايا مارقاس خيل با خيل خين كودوغا خيل بددي رشيد بددي ما شاص لا منهاس خيل كان كلوور منهاس وخيلك قبي ليس ضعيف ويسدالا حدود منهاس كوير وقيل وقيل و ضعيفك ودار الا لبيه تو مويان ويه. لم والله وقيل أنتك عبر راضنا صحيحة اللهم الصعام صحيح عليه والله والله وينك سؤالنا بس أهلا بمارك إنتهي كذا كوضى الشيخ الله تعالى قال ما ليوحون رحمه الله وتعالى في الغجل لن أه يتظاهر كذها ارتبئ من أمتيس لان أدون تيسا إنه إن, ان راد هدو دونه أن يصيب هين الجماعه فعليه يدو شيس كفارة الذهار بها قبل أن يطاهن تنجي مع القهر الضابط يهلكه امرقه يي حقت اسكويت با نقودين ميدول بيتال ادو ولي كافارو غد ما جيو عيكرت لكن سلس موافق صنه مسالهنا ما يسوا وافق صنه وظهرت الضابطه ولا سو خلاف شيء برخه وقالوا مالك يا سفيان الثوري وحليه المركز سوايان واسدا غباضه وغد حارت انو يام wa bushafi ila abu hanifa ya ahmad ya abu thurwah wa ilayhi la dhahara min ams adon lagamadi hartabi karo aw sa'ila wuxuu yiri فهو kaana yato in kaana yato amatan fa huwa mudahir wa ilam yato fa huwa yamil haddii marxa adon siisoo jimaacada uu ولذلك من قدامه الحنبلي سوى مذهب كما احمد تقرير له كتاب مسائل المغني ذلك كيتناسب خلا لخدمه تدبى اي رحم لو تعالى ما كان له وحول الله يصح الذهار من امسي الضابطه انه كذاه تو ما انسخ الذهار قاسي اي مولدته سونه ان جاء وخلى عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمرو اس سعيد بن صيب جابر شعبي ربيعه اوزاعي شافعي اللهم صل عليه صلاه قولنا سواء قولنا قولنا كلا وحي قبان يدوى إمام مالك وحي قبان واسم مدى قبان حرطي وضمت حقاس ساسي قبان مرخة وحسن بصري أكرم إبراهيم اللقعي عمر بن الدين النار سليمان بن يصار زهري قتات الحكم ثوري مالك وحي لي واسم مدى قبان حقام مرخة لكن قول صديحان وحجل عطاب نعب الغراف وقبان أم محمد البكش أم عليه gawad bangor khaas waxa weeyaa xorta dhahir kayo mar khaas ka faruugay subxuha laban bilood inaad adon xuraysi Soomaaliya adonba xuraysax laakiin haddii loo waydan si xaalow haynaya laban قال المالك وحي رحم الله تعالى قال المالك وحي رحم الله تعالى لا يدخل على الرجل ننقو مسو قال اعلان وحي له في تظاهر تظاهر قيسا الا أن يكون له مباهرقا يطلب يمر قاصو لا يدون ان من تظاهر تظاهر قيسا هو اي يعني وحويان ايله ما iraa iraawu somar leh iraama noqon iyo marqaas ha weeyaan fihaarxu iraawu marqaas ha weeyaa haduu dooriimo yeen ee mudariqa hada waxu faal ismuhu bilma halkaas la hayso yaa anee inoo qabata dibo galiyo dibo oo waa hanu macnaa xukunke ilaaha waxaan soo marney illaa orona iyo marka hadduu afrad galo marka ay tagaan in soo is saajinayo la dhahayo wargagabada ama usoo noqo oo nin u noqo ama furbaad la dhahayso ma hadu diidanana maxan haa hakimka hal dalqasiyo fudayso ma waa yahay hadba eedaha <سؤال> الله subhaan wuxuu dhibaan u raadmar walba wuxuu maxaa dhiban ku daba dhigaa digaadiga mar walba in wax dhibaan buu raadaba ihsaan baynu و mar xumo wuxuu qabayaa iska caawiyaa iska hadiiska xadiiska xadiim u garooya wax maxaa caan دوار خيبا اصواع عودي ملخص ان رقي قراءه نقول بلا ما نسمي يلنا دها وحا ويا ليس بخيار كون انها اولى ليس بخياركم كون نوعاس دوار خلينيا كون شرفته kuuna sharafto balan ma ma ma baraday kuwo yar baahantay in wac laga yarsiyo xool yar xamjiyo oo yar baahantay mar waxay qaar waajin muddo dadka nimbo wax baa ku falan muddada qaboor waanada deeqda takale iyada inagu digan u ya duudubtaan isla deeqda waa hiyalaha marxan midba oo daday u leeyahay moota marxan mid waxa ay tayaad u shaayaran waxa uu marxan saxawaya ku noqonaysaa maru hadii kale marxan saxawaya san ka tagaysa marxan waxa wayan uliyo meeshan taadiga taa ma jeeralkiira ayaa ku rugu fanaayo marmaru marxan cagaha marxan saxawaya halka cirbaha ku goomad war waa ay wa hadafani amalika عن الشام من العروة أنه هو الشام سمع وحوم غلال الجلنين يسأل ويدين يا عروة من الزبير عن الرجل الذي قال امرأته اسمه انتساك ويري كل امرأته انسان قصته وانكحوا عن قرصته عليك الدشاء انكاد القرصته ما عشت انتعضناه فهي يدو على يدو شيدة كذا هذا أمه هو يدو أنتعض قبر قصة انكو لقرصته ويدين انتعضناه هو يدو أنتعضناه من كان ورا الويرا صومالو قودو يجزيه عن ذلك انغى وحك غديا اسقره قواطي نظام الحضري يعني هلك فارق كليا ويهيان هلك فارق كليا مساله وحي دبا سوتان جهار قبل الزواج مساله ديما دوسوتان كسو هادلني ارغان جحنا مو دعيى مسو دعيى صوابتهم حي ما حكو عيلين ما حكو عيلين ونهو والاغ لكن في الاخر يا ها صح سوو كيسو كهرمرق واي وكا مرقه واخا ويان تيم دابا سوتها حدي مرقه ودخل لي دا وايه اللهم صل على سيدنا براي نسوان باب ذهار العبدي اظن ذهار قيسو باب هي يحيى عن مالك انه سال ابن شهاب الزهري بيدي عن ذهار العبدي فقالوا احنا نحو ذهار الحرقه انك ذهار قيس وكله قال مالك ها وانا قال مالك حري يلد وحو جيد انه يقعو دعايا عليه دشيسا كما يقعو سو دعايا مرقاس yaani imam Malik wuxulayay inuu sheeheeyo markuu leeyahay waana xudhihi waddu ujeeda annuu yiqo kalee ku dhacayaa dhaharru kama yiqo cala xaroga inta xarta wasuugu dul dhacayo waaya asl kalee uu uluu wal ladina yudahiruna alladina waa ismuu sul ismuu shahruu ya ismuu sul ismuu sul waxa ka mid ah al umumiyyat wu kamid yahay inuu asmiina al khusuusiyyat saaladoodu waxa wayeen adoomi iyo waxa wayeen ahrarba way soo galayaan meesha warkaalku abdulid albadhi fil meenxaqa waxa uu ku sheegay markaa asalka aydaas adii loo isqaabayd wayagu wuxuu yiri inalla ilaahi subhanahu wa ta'ala moon kala keen lamu farqi bayna al-ahrar wal-abid billa adoomada iyo xorta من أفضل حلم يضمع قال مالك الحر وذهار العبدي علي دوشي سوادبه كوادبية وصيام العبدي في الذهارنا شهران وعلى وبلط يعني وحرق يملك مديه وليه. شهران مستتبعين ويا حكم وحكم حرق معنى حساسك وضع وعي حساس ليا حساس آه انو قال ما لي وحرس العبد دون قويه تظاهر كذلك هتم من مرات اسلانديس انه لا يلى يلى قوله عليه انه اغلين اله انه كلا يدخل ما غليه عليه دشيس الى وح الى الى لم عليه رنا سو كدحي انه لو ذهب هذا مرهس وايه انه لو ذهب حضوق سيصوم من صومه متظاهر كذلك هتم يكفار بي سو دخل عليه الطلاق الالهي اله طلاق يسو سوغليه قبل ان يفروق من صيامي سوغيسن waaye yani misal uu منك dad soo qata min ka hortaa dhahar kiisu ila ma noqono illa inuu gowado inuu dilo doono iyo yaan soma marka dii ila marka uu noqdo maxkamad aan leeyahay imaanu soo noqdo imaanu fursooma tan adonki uu ka leeyahay marka faa xuleeyahay marka saxan lama macna mid kamina imaanu leeyahay marka saxan weeyaan waxa wayan arinta noocaas ay u leeyahay marqaas waa ay u xukun leeyahay madqaas hadii uu marqaas waxa wayan soomo oo soon uurkaaynu ka faradii guutay marqaas waxa wayan balabul ila ba u soo galay qablan iyo fuduqmi siyaami soon fi sonka حرة إليه يسو عفر بلاوات بيها منك أدوانك على اللوات بلاوات بيها كفاراتي نحط اللوات بلاوات ويانصامكي اللواتي بلاوات مرقة دي اللواتي بلاوات بمناقونا يا مرقة مرقة إليه ويطلاقي وحو... إليه طلاقي كقل لي أي أو حكو إيماني استوانصامكي ولي كفاروقي اللوائي اللهم السعان وحك الله الله صورة قلب إله عن هذا الكلمة المالك وكوضه سون كو و ابو لو دي ذكرة ويو دي كرا دونك او يا ودي دي كرا سايتيس او دي دي كرا سا. ساسيداي قالما ري و خريش العبدا دونيا تظاهر وكذاهت الله لا يدخل عليه سوى الذي اعلان وح الى او معنى ظهارت كان الى لونه وقال الرسول أنه قد جاء انه لو ودها بدو قسيه سو من المتظاهر من كذاه تتمي كفارته دي سي دخل عليه طلاق الالهي واصوله قبل ان يفرق ميصيامهي صومي صوم لي كفارقه بعض ما جاء في الخيار الخيارخي حكام وكان لي الخيار, الخيار طلب او اخذ من الاختيار ميل اختيار بالاكين وهو طلب خير الامر البليله لبا أمر با لسكو كاسو غرب ضي ك خير بالدور لوير حدوى خياره نرأتي في النكاح وحون نقلع تقول أرهنود إما عاما أنك أنك أرقته وإما أنه يسود ضد خيار قليو وحيران نعاس مركا مركا خياركا law hada laba khiyar boo ka hadlayaa misalan ninkii uu ku jiraa islaantisa laba arimo mi doorn in aan wada joognno is qabno iyo in aanu waxa waya furnaato furriin baan waa dawada ina marka saxay ninku oo ninku walan yahay ama inuu baras leeyahay ama inuu cudurka jidamka uu leeyahay ama inuu cineen noqdo oo waxa markaas xawaayan de mishilki uu dhaqaaq waayay markaas ilka markaas halkaas ismaamul xanaa wuxuu yaan biilkeedi u waayo marka xiyaal taweelad dahab ah ku dharaan marka anuu qaar khamiina ma yibilaahan waayay iyo isagana saaso kala khayaar buli yahay waxa ka midna marka xawiyan in ay gabadhi marxaasiyaduna junoon in amrun kan jusaamka lagu arko in mar qasay dadka falaag gooya falaadadiye in lagu arko mar qas xawiya midan gawo dhuuney qarnaa sahi wa meeshii howlki maxalkii jimaaca lagu tole galay in laf iyo wax noocaas ay ka soo baxdo وحدثني يحيى عن مالكة ربيعة من أبي عبد الرحمن المقاسي من الحمد بكر السديم عن عيشة أمن المؤمنين أنها قال كان في برورة برغة وحكس هنا ثلاثة صناني صدح وضو صدح المهد فكان ذي حدث الصناني وضو وحاولي صدح لا طريقة متكمدة وحيا يعني صدح حكم أو شرعي معناه فكان ذي حدث الصناني الثلاثي صدح لا حكم كصدح أمن متكوض وحواها أنها اعتقر ولا حرعي فخير ولا دور في زوجها الزوج كذي ولا دور وقال رسول الله وماشي... تاسواكو واتميش لبات وقال الرسول اي حسين وحيري الوالو لمن اعتقى حر... وله وحوسماده قفخ حري والله ودخل على رسول واكميش الدحاب ودخل الرسول الله يوصى صلى الله عليه وسلم على باللحم تلبى لك رئيسه فقر غبيله النبي وخلاص دوي خفز عن جيرو اي من قرصار او مسوغه فقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لن ارى ما نرى ألم أرى ميانا كأرق ألم أرى ميانا كأرق ألم أرى برما تنقر الميانا أرق, بر. ألم أرق, بر. أرق وفي هذا حجي صلى الله محلوبك سويهي فقالوا حيدا بلاها يا رسول الله رسولك إلهي ولكن ذلك كاس الله محلوبهيان تصدق به الله صدق سيدك على برغتك والإبرغة وأمطادك أن لا تأكل الصدقة تذي الصدقة معت sakaala rasuulaysi xasan waxa uu u hayay duushada sabaqti sanuqay waa uu anagana laa wa uu xirib kulaana anaga hadiyad tun hadiyad boo lo yahay waydano kaantay ee sabaq maaha hadith bukhari nusn ba soo saaray marka gabadho hadii ay xurawdo iyada oo marka saxan weeyaan gabadho hadii ay xurawdo iyada oo marka saxan ها مغربي وحافظتي مالرفه مغرب ياا ايا صونيق لي ور عليه والسلام حبي لكن الطاوله الشخصيه الضون حدو اديهد ياهي كدبناي خروود لكن كو رن حري حدو قبييده ا ادونا وي كدب خروودو خيار خيار ما بعلمك رحمه الله سيد عبدالله بن عمر عبدالله بن عباس سعيد مصيم حسن البصل يا عطاء يا سليمان بن يسار أبي قلاوة عبدالله بن زيد الجرمي ابن عبي الليلة مالك أوزاع الشافعي إسعى ابن الرهيم الرواهوي فقال أساسي فتكين ضعوص ابن كيسان اليماني يا مصيرين يا مجاهد رقل نوع عاسنا وحيرهم يا إبراهيم النخع يا حمد ابن عبي سليماني يا صفيان الثوري يا حنفيدينا خيار بيلا ذهب والغاجح ليس الله خيار مرهد دي حريت اللهم سامع عليه تخلا حديث من مرحة صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مارك النافع عن عبد الله ونعمر ونوكان كان يقول كيرا في الأمة أدونت وتكون هانيسة تحت العبدي أدونك وسيسة وفتعتق الله حريني إن الأمة أدونت الله الخيار وخيار بأسفنا نال من يمصها هديعون الجماعين قال مالو رحمه الله تعالى ولما صاغ الضو جماعه ولما صاغ الزوجا صاغ الضو جماعه فالزعم ضي اشارته انها جهل الذين الجاهلات كتاين ان ان الله اينص ما الخيار إن خيار انا خيار الله ما نقين هضان صار اوه يسمونه ديمه ولا تصدقوا ولا تصدقوا الله رحمه ما ومن جهاله الجهلاء لا, لا روى ولا خيار الله خيارنا خيار وصلنا بعد ان مصاغ yaani mas'alo oo hawl iyo marqisaa xorowday xiyaar kale ayaa intaana wali taabanin hadii laakiin iyadoo xorowday oo wali aan ka tagin habu jimaaco waxaas uu noqotay xiyaar mar kha wassalamale waxa waxaa weeye xiyaar marka iyada ma yeelanaysan yidaheen tagaas wadan Allahu sawaalee tula waxaa dadani Umar ibn Shihab az ولكن القادية معنىها مركاً عيساء وحروضي إنو الجماعي إنو الجماعي هذه مركة يحروضي كذب الجماعي مركة دي خيار مليك هذه مركة أنت يحروضي دون الجماعينا مركة يحروضي أنت يحروضي وحير دون الجماعينا خيار بلدها وحدثني عن مارد المشاهد الزهري عن عروة بن الزبير أن مولاة أدام مركة سبحانه ويهان أولي بني عدي عصقنا بني عدي ابن كعب ويهاني يقول الله أنه يجي الزبراب على الهجل الزبراء على الهجل المرقص و الزبراء على الهجل كواب عشر المرقص هو الزبراء على الهجل أخبره سواء أنه كان لنا تحت عبد الله هو السنة وهي أمت يضع الضوان اليومين المرقص فأتقلوا على الحراء قالوا أنه أرسلت إلي حفظة طبع إصادة سوجنا من نبي صلى الله عليه وسلم فدعه الثانويه فقال وحسر اني اني مخبرت كيوانكا ورقميا خبر وانا ورق احب من اجله ان تصنع اي شيء من الشيء السويس يعني اني حقا الى سيده وهي ما كنت اشيغيه لكن انا خيار قادته انو غلطه اللي ما يق ان امرك عملكاو بيديك يمسك سعودي ك سعودي انت كنتو قطادنين فمسكادو قطابته talaahu hukumaa liso walaa qaba qaalada waxa sir faqul subhaanalli huwa talaaqu thumma talaaqu thumma talaaqu fa faariqahu thalaatha sadah ayrfuq wa hayt sirii ma ila ogid ma taa hukum kamar xiyare inaa xiyar lahayn in ogid sida laa lugu sheegay afay furun xafsa way sidigato walantasnaa walaa u jeedo an taasnaa ishayay baytina waxa suuysinaa majicli ya farqaasaa وان فرونه وان فرونه وان فرونه ثلاثه بس ورمات خيار خيقاتو ثلاثه و ما هي سوا هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق سراجي ستجعل على فضله نجي واحد اخر الى عمر خاصو عاد و المحال كو دخاي والله يفداي اسلانتي وا فقتي و ربنا ما حكون وخلق يابا مقاخي دالون لا سو بوخيه قبل لا اسكو حميد ولي والله وبالحق ساس كسو صاري مرخه في سنن روايتي ابي بكر بن مالك انا محمد بن حسن في موطئي كسو صاري مرجا واسده وحين مرقنا بلاقوا حسو غاراي انه, أنه قال عن سعيد المصيبه حكى قال قال رو... سو غارانه وقال سعيد المصيبه يقول ايما رجل ترى انك سوف تزوج امراته غمد وبه وبه والحاله به اسكن اي كسو او ضروا ما ديواث فين هتخير ولا ضر قد فانصاب هدي دونته قرقد قرغل... اي بقيه الاكثر باقي كو اهن وان شاء الله هدي دونتنا عنه ابي كلبرسي والجودامي علان نعاس والعنه وك والله انس اني لقيت وقتي ما لو قدي قرا من دم لو قمن قرا ها ولكن دداخل في ابا قارض حين سنه ما لو قمن قارض حينان اسبوع ما لو لكن هم والله هو سنه قد من hayaxsanan ma lahowa way allahum sa'an qala malii wuxuu dadkiilaga gaad waxan wayan wax kala balasmay qardhaasiy balaala ritaan la fahminu aad aad gisanin dhano qardhaso looxro arso waxa halku ku dhacay waxay kuleey ninkar habeenkii ugu daysay mudadeeyay kuleey neelo u darees oo dream place way waxa la qiyaa markaas xasan durba waa turiga haddii haddii iskugu qacaan soo iskugu dhufamaayaan laama ay ila yid khaftaan wala iswiir waabiyan sheedaan kunu waxa weeyaan marxaas waxa weeyaan qacantii oo ka sii marinaya marxaas haddii sheedaan sheedaan fic qanti ka bixinaya magdhow waxa weeyaan dadkii iskugu dhigrabinaa turiga muddi turaha u dhibinayaa ninkamro haas hawo marxaadnaan u dhiseen قال مالي وحيري في الأمة الضنطة تكون وحانيسة تحت العبقى الضنق هو السيسة يعني الضنبقى ثم تعطق لحدينا قبل أن يدخل بها أنت ونوقع لقلق الكور أو يمصها ودماعي فإنها يختارها الضد نصع نفتي إذا فلا صداق لها وحمره مصواني وهي تضليقة أحفظ القضاء وذلك سنى الأمر وعمر خحين داناك قال وحدثني عن مالي عم الشهاب الزهري أنه سبيع ومغلي يقول يسقوا اي واي اذا خير رجل لثم الخضر قال لامراته الانسان دي سيفختارو استق دورته فليس ذلك رقم طلاق معها ها استق طلاق مرقم معها ها فإذا قال له بالطلاق طلق معها مرقم وحويه سدان يا قضا افقت ايدامه الصوره اسنفتي سحدي دورته اذن دلق في دورته التراب يا طلاق نقنين ومذهب ائمه الاربعه والجماهير والعلم واللي ما في السعيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعد ذلك علينا شيئا رسول كان الدور قريب استقال من الدور عني وحبا مرحاكمان ناترين مرحا, ناتري مرحا نوع عاصم مرحا. قال ما يقول <تصفيق> حول الله وذلك سنحصل ما شكه ونسوين سمعته المغلي قال ما يقول حول الله وفي المخيرة تل ضرق إذا خيرها الزوجة سوكي مركوا ضرق لي فقطاروا نفسها نفتي عدو رتا فقط لوقت ثلاثا صدحك وكفر عن طي وإن قال الزوجة سوكي لدو يلل لم أخيرك كمان ضرق لي إلا واحدة تنحبّد مهيني فليس ذلك عن قام بصول الله وذلك سنحصل ما شكه ونسوين سمعته المغلي يعني وحلي يا شيك رحمه الله تعالى حديقوا إلى خيار بعض الله وي sadda xarabal qodobba way dhacayaan haddu yiraano xal u baan ku doorgeliyo xal baan la jeedeyna laga yeermaa iyo alaad kala dhahayna markooda si qeyd u jiraa hawl dalqala xiyaarro la hayo yaan ee marka waxa way culimadu halka khilaaf ka digalaysmo waafaqsanow ha khilaaf فصوصه طوري له دغه يا سيده عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود زيد بن ثابت عمر عائشه رضي الله عنهم و حددها سنوار خديعيه الى هنا وسو لكن جابر بن عبد الله يا عبد الله بن عمر وعاصي ابو حنيفه وحيداين ما يا ابو حنيفه وفي جابر بن عبد الله بن عمر وعاصي جابر بن عبد الله واحد عاصي قالوا هذا جري حدث القل رجعيين قريشه ابو حنيفه لكن ايه ابن الصبره ما نلكي ما ee uno subrumo mar khaas waxaan nagaas qolabaas wax ilaahay war khaas yaa maxrifa waa hal dalqad laakiin way baheenaysaa ilaahay ee awwal loo xuro wa wasadax dalqad weeri hadba tan waxay sal daba socota sadax dalqod ninku hadduu israaciye hal mar khaas sadax mise waa raaciya mise فلو اي ماذا افرتها اي قوان فا ودعيها صحيح ذا القول هم دون نقول لسطح ودعيها حضنا قول الجماهير وهالعلم معها حجمها اجمعنا معها سابقيت لسا لذا فرائد البهية اقمارها ويلي مرقى الصحاوي ما كان عليه الاربعة كالخلف في الاجماع والقياس هل كأمره مرقص الا خلاف المرقى اي ماذا افرت اوحي اي اسقوها فقيم كانما اجماعا ان خلافو كلا ويهيان ومثلو بعدنا سجلت ثم قال مرغ وحي رحيم الله وتعالى وان خيرها ضد ضر فقالت اي تراره طبقه بنت واحده حددنا قبل الشيخ وقال الى لم اريد حدد معناه و هو مره او اسكر اتكينسا ونا ونا ما كودسانساه نين كربتا قال وحي ولم اريد وقال سنه يراه وها مودد ولم يجي هذا وين ما خيرتك في, في الثلاث جميعا اما الصدق لوض الضور اما نجد أم كل جامعه عبد حبد هدوث لا يدعو أنها يظهر إن لم تقبلها دين أقبلهم إلا واحدة تحبّد مهيانا أقابد عنده أكتسة كنا يسعنا نكاحا يقول وهم يقول ذلك هدن قسماني أفراق أنفارقتان إن شاء الله تعالى بعض ما جاء في الخلعي الخلعي يحكي يدبابي سوصالنا هذا الخلعي سوصالنا صعبه سوصالنا كتكي خلع عمرقه سحوه ينبا خلع باوما جاء في الخلع خلق الله أمخنا يرهب وحلق السوقات أسل كيسا من الخلع وحلق السوقات خلعه نوه هو النزع لما لا يفعله وحكتل ما ميله وحورهن لباس لكم وأنتم لباس لهن إذن كبر بعض تيين يبستيال بعض تيين يبستيال بذيه بليد صمع حد الله حد kastii marka hadba islaantii si markuu xulco asalkeedu macna waxa ka dhigantaa dalkii iska siibay marka asalkeedu xulciyo waxa la dhalkii dalkii iska siibay leeyahay ha way allahumma salli alayhi wa sallam taariifku ruu xunqan yahay waxa la yiraahan taariifku asalku xunqan yahay markaas yaacni inuu ninku gabadhow markaas xawaya ay isfurato oo tiraada waru xalacana waanku haddaba iyad ama inuu isaguba ku jiraa in ta soo lacag dadka intee uu ku sii deeyaa ama miirta uu ku sii yaada dadii xalisoo muusida yaa hal talo ku faday bas way baarinaysa laakiin xataa tan dhiggaa xaasada gaar ah ee ku baday aysee he waxa ay sameeynaa samoon khasabaa bil nikaah cusub dheer mar khaas الرواق <سؤال> القرطبي هو هي لاهم مرخص حويان سو يلاهي مره سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما ان يصلحا صله ان يصلح بينهما و الصلح خير صلمون يصلح بينهما و خل ايده عمر القرطبي بلاين وصلنا حد قال رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عبد بن عبد الرحمن امرؤ بن عبد الرحمن بن سعد بن زلاره الانصاريه المذبيح انها قرس عن حبيبه يحيى بن سعيد ويرنت اخبر ويرنت ويحيى ويرنت ان حبيبه بنت سهيل كغورتي حبيبه بنت سهيل بن خويدت لافتيده اه واخ لادhii jiray mafax xan weeyaan gabar gabar walaashid waxa la dhii jiray raqiin la dhii jiray raqiina خوiyo waxa la dhii jiray amro binti mas'ud bad la dhii jiray tabaylayaa qanaahay allahum sallallahu alayhi wa sallam kuwan qosh kulayimaheen way allahum sallallahu alayhi wa ثابت بن قيس بن شماس الأنساري الخزرجي خطيب الأنصار بها من كبار الصحاوة ويان نبي, نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم سوروك تلشي صعدها وعن رسول الله عليه السلام خرج ينبح إلى صبح صبح ينصب حي فوجد أهلي حبيباء حبيباء طب انت سهل بوهلي عند الباب البابك سأكتلس في الغلس وقت مذوقها فقال الله وحكولي رسول الله عليه السلام من هذه تنهوط وعي فقال بحيثني انا حبيباء طب انت سهل بانغحي يا رسول الله رسولك إله قال بحيثني ما شأنك او محاب اعطبتك قال بحيثني لا أنا ولا ثابت, ثابت مقيس وعيه لا انا ولا ثابت ابن قيس انا يا ثابت ما كل منه تب اسخوه واما هناك الاغرق واي لزوجة الزوجة لجداي فلما جاء الزوجة الزوجة من قيس ثابت ابن قال الله وحكوه يري اه قال له رسول الله مكودي صلى الله عليه وسلم هذه تن حبيب بنت حبيبته سهل ويان قد ذكر و ايش ما شاء الله ولئن تظنون تذكر الى شيغته ارنو و وي بيشغته بلك و فن قال حبيبته رسول الله كل ما عطاني وحل و و سيو دم عن عندي داكتي لو يا لوانو هيا ونسينيا هي سيدا يوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب بن قيس خوكيري خذ منها والقيق قال و حيكو هيسه غمدسيدا فاخرج منها وكقاطي وجلست في بيت اهلها قول ristay Abu Dawud iyo Isa ibn كلهم في كتاب saare kulluun fi kitabi talaaq iyo ku soo saare baa oo filxud ay ku soo saareen xagga is-xarig In baawl ka soo qortay Saab soo qisbu Shabbas waxa jiraan gudaha saxan weeyaan ha waxa ugu jira marka saxan weeyaan waxa ka baaqdaya markaas yaacna بحاولهم إلا السليم المعيس أدولك وصل لهم المرقى وحالة على المرقى سحوه يمحيطي رسولك إلهي عنيقكم معي بين أيو في خلق ولا الدين لقد نقلني الدين ونقل معي بين أيو ولكني أكره الكفرة في الإسلام إسلام كانت كفر الكفر يقوى الكفر يدون كفر بمعنى إحسان كيسينك قالوا من نعيه حق ليس ما وقود كريه وانكوحوا ما هي اسكي أيام نارك وقلني ساسي محوهيني نكالقيمة الم مرقسنا وحبي مرقس وحيان نقابلن ومذوب اها ا تكلم ودلج مرقس امر مو قعن كجبيه حتى ها اللهم صلي عليه تقلا وحدثني عن مالك عن الناصع عن مولات مولا. اظن اول صفيه بنت ابي عويس الصناتي صفية بن تابيع رايد وعبد الله من عمر يعيسك سيا صفية بن تابيع رايد وعبد الله من عمر يعيسك سيا انها مركة ضونتها اختلاع ضوط و يستخلو عمر من زوجة علشة forum مرة صفية و犯 انها ضوط و يختلاع ضوط و يستخلو عمر بين زوجة علشة لا لكم سعيد سكوان واي انهاي محاولي اختلعت ويسخلونه من سوجها سوتي بكل الشرق صلى هذا وصناضي واحكا سعي ستبت روان خسينه محاولي حتى اختلعت بعض الثيابها بركه بركه بحطاء بركه قيم كمين حطاء حطا بحسن فلم ينكر ذلك فلم ينكر ذلك فلم ينكر ذلك أرنقاكم بن عمر واي قال مالي وحي رحمه الله تعالى في المفتدية تايس مرقة صحاويان في المفتدية مرقة صحاويان تايس فراتي التي تاسو تفتدي مرقة يسكفر ون يسمي الزوجة زوجيذا أنه إذا علم مرقة اللي وقال أن الزوجة زوجيذا أبرغ بها ينربي وضيق عليها وعيري وعلم اللي وقال أنه يسو ظالم الله هذا ينظل من أيه مضط طلاق صاسك ورد عليها ما لها وردا وعليا عليها غبضا ما لها و الله ورد مرحله سحويه عليها مرقس و ما لها غو ود خي اسن قلو خري فهادا كاسلدي كي ويان كنت انا هه مرحله سحويه اسمعك والذي كي عليه دشي والذي كي ويع عليه دشي سامر الناس بس امر خوكو كنا عندنا ريمدين انا واضناي حاب مسالنا الشيخ وليد الجهي جاوبهم اس فرايس حباي له ايسكفرته دباته وزوجيه دبي درتي يا ظلمي و ظلمنا يا درتي قبل لازم يوخي ايسكفرت مثرم kedd munuxay u balan qaaday in wax siinaysaa dufuro mar khasawayaan ma uufray waxina kul laasima yahay laa xataa duuka qaato waa looga qaadi buleeyahay waa ayuu dulmi yahay amir khasawaya ku wada waxa saxow leeyahay marka ay in kale tagaan qeyr xaban haa قال ماري وحول الله بأساً لبعطاً مالين بأن تفتدي المرأة قوة لن من زوجها زوجك لا يسفرطاً بأكثر من معضاها وحيء السيئي وحكبنا بيالك السيئي لما لا يعطي السيئي لبعطاً مالخاة وهي فلا الجناح عليه فيما به في ما فيما افتدت به وحالا يرفي ما ما ضوام حشيخ فيما شيء افتدت ايسفرطي به الشيء ما ضوام حشيخ وعام صوماها وهذا عام في الجمس والقدر إلا ما خصه الدليل وعلى نهايديه قدر خائب يحنيسه جمسك انت ومرقه صحاويه جمسك ومرقه صحيه قدر خيه انت وعام في مرقه وآيه اللهم سعى وصير المالك شافعي عنوفر بلان أيقبان لكن واحد هو مرقه الناشية سنتاق حق ذو باء وطلاق المختلعات اسلام تيسخ طلاق قيده وهي حق اصلا كخلاف كتاهيه خذ اي ما الطلاق با بيسموها فسخ ما فسخ اي كلا فسخهم طلاق هذا هو المشترك الخلافيه ولذلك شيخ الخطاب باي سنيا سادت مالكيه وحقي قوان سيده ابو وليد الباجي وشري والطلاق ما هو فسخ 75 واي بلغه حديث سنان ايقنه فسالته وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان الربيع بنت تمعوذ بن افراد قال رويت من هي يد اي عمها الاركاد الى من حروبه مدين فاخبره ضويور انت انه ان هذا اختلع عن زوجها الزوج الذي استقرضه في زمن عصام بن وقت عصام بن عفان فبلغ ذلك عن قاصوح غار عصام بن عفان فلم ينكركم يقتل وقال عبد الله عمر وحيري عدتها ادلاله عده إدتت المطلقه خلص رد جديد رقم حايتوا ودان وطلاق مره هو طلاق هينا خلصوا للطلاقي الجديد الجديده كلام دوات الاغرايه هيدا هي ثلاثه تقروي بالاقرا بها هداي اور لهد حول الله سلمنا جن هنا يضعنا حمله لنا هداي اي الله مستعانه ميلوات الاشهر ديت هينا مرخص ثلاثه اشهر وياه حاجه من ديك واي ساسير امر خواطلا وحقوق تاسم اصمصل وهل كان سنكله دهي اصل كما طلاق و بيسوا فسخ و سببها اصل سوق راسيه خاص خويان طلاق ما نقنسا خاص لكن هو فسخ اي كبينيسو سبب العلمه وحينان سيده ابن قدامه الحنبلي و كو rahimallahu ta'ala w jidalku yatmara saxda 450 shan wuxuu ku shaqeeyay rahimallahu ta'ala 70 shan soo samireen shashashay sagaalnaa rubudi wa ibraanow bitay ciidda ayay qulatan ka la mariyo marka saxawiyeel xeex soo wareeyay marka saxawiyeen qodobba la halmaamayo jidalka waga baxay moogta marka inta uu yahay dalitirahaan فأسوك يا مرخ أرضي ووصك بعد يوصك عشان لترف والشيخ النساء الماضي اللهم عليه عليها تقول مرخ دواحنا ربع مرخ وحالشيخوا هالمامو أرضي من البلد الزالة ربع لكن أرضي قبي قيس وفرداء ومرخ صحويا وحبا كور هين من مرخص رقوي نعمت واسكاي ساع wa qawlna tha wa ya marqas waxay jiraa furqad kasta oo labada zowj kale ka haysta ciddalada waa ciddatu talaaqaydayn sawaa kan ka bi qul'in aw rada'in aw li'an aw fastan bi 'ayb aw 'isar aw من wa ya aqsar al-'ilma wa silaqada abdullah ibn abbas iyo marqas ayaa kamidha marqas laakiin waxa jira qowl abdullah ibn abbas ma yasna maqwa لعانتك والوضع محمد رسمك ريسي عند الذي واصل باللود بني عبدالله من عباس حتيب لك أكثر العلم حليه عدة وحاوية مختلعة وعدة مضلقة بيليه ونسلها القوام مرخص حوية سعيد المصيب يا صالي عبدالله من عمر عروب من زبالي صليمان من يصالي عمر عبدالعزيزي حسن البصر إيو. شعبي النخعي الزغري قتاتا خلاص مع عمر أبو عياد مالك أو الليف أو زاعي شافعي رحمة, رحمة الله عليهما جمعين إصباء بن عفان إي عضلاء من عمر يابن عباس إي أران بن عثمان إسعاء بن رهيم رغاهوي إمام المنذر من الشافعيتي وحيقنا مرخص حويا عدة المختلعة وحيضة حيضويا بإلهين وهذا هو رغى جيح الصواب وحدثني مرخص وحدث عن مالك انه بلغ واحد سوقنا سعيد مصي وصل امام اليسار وامن الشياء كانوا يقولون يكوينها عدة المختلعة ومثل عدة مضلقة ايراه القرصلات تقرؤ والصدق قرئي قال ما رى خوره فيلم مفتديه كتسورتي مرقه انها لا تضعي إلى زوجها زوجي لوص ونقنت النكاح الجديد نكاح اسمه ياني فهل هو النكاح ادو قورسو ففارقها وفرو قمن يمسعن الجماع كور ولم يكن له عليها لم يكن وصى الله يصلي عليها شيء ذا عده وحده من طلاق الاخر وطلاق انقذ وتمني وتملي ويقضي ساء على عده الاولى عده لي خوره انا شيخ علي تعالى waxa wayan hadii uu guursado markaas oo markaas waxa wayan isdoodo xulcay ayuu hadana dib u guursaday hadana uu faray isagoon galmoorin ka hor معد الطلاق الاوليه حد حسب و خي دا لو مله او اياته لا جلليا يا ايها المؤمنات ثم طلقتموهن من ظلم ان تمسوهن فوالكم عليهن من عده تعتدونها هذا الاورنيا و طلاق و لكن و طلاق النب لاكن كيف رأي أخلوا عاها قام سيور قال ما لغو هذا وهذا كسنحصر ما شيك هو ناسو يسمع طالما غلي في ذلك قال ما لغو حولي إذا استدلت المرات ويسألت مرخيس فراتم يزو جازو ويزوج بشي شي على أن يطلقها إن وفضه فطلقها وفضه طلاق طلاق متطاعب عن صلى الله عسن نسق فذلك سيثابت عليه وكضه سلمانية فإن كان ديابين ذلك a duub hayta qaladaas sumaatun amso duub xeyo samaat bacu wuxuu raaciyo bacda sumati amso ila ka bacda sumati amso ila kadib falaaysa gashay wax ma halka macnaa waxa wayaan hadii umurka saxan wayaan ee ufro oo sultaan raasada haasiyo nasaqna macnaa xirir waye talaaqasi uu ku guddhacayo marka saa soo iyo laakiin haddi markaa kalaamka markuu talaaqo sameeyo una israacina aamusi uu dhexeyaan iyo وحويها بعد uu raaciyo talaaqo u hawiyay baa أي sumati feliis bisheem yaane halka qaboo ayuu ayuu markaa xadidi iska aamusay madambu kala sheegi waxba laga soo qaadin ma yuleeyaa لكي سيده الرادحه كوقف مرحله يسخل طلاق ما باهنه سمدان طلاق ما باهنه شيخ واي وافى سيده الرادحه طلاق ما باهضه ورسله بن عباد عبد الله بن عباسي عبد الله بن الزبير عكرميه جابر الزبيري حسب البصر للشعبه مالك الشافعي اسحاقي ابو ثور كمان هو ياسم بن قدامه يكون غلي مقننيسه جلك تناسب 1877 اللهم صلي وسلم باو ما جاء في العان العاق حكومه بابي حي حضر اللعن ومسدر الله عنه وحاول اللعن من اللعن وهو ضرد والإبعاد علينا والريتان يفقين وحد بسري أن يحيى عن مالك المشاوى الزورية أنساء المسعد السعيدية أي أخبره ورهم أن عوامر العجلاني ينكس ايه جاء الى عاصم نعديه الى الانسان و يمت فقال له حكولي يا عاصم عاصمه ريته بالقور الجلنم منك وجده لمع امرأتي سنانتي سمعي اذا رجلن نمكلي ها ايقتنونه مرقة أتي... ايقتنونه مدليه اوف تقتنونه و ادشيم كيف يفعله بحقصة مينيه سئلا لي سلي إيسا و يدي رسول... يا عاصم عاصمه عن ذلك انقه رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الشكمات يعيه مقصا تعرضوه حكومه انه اوغادور خبا لكن وا فقال عاصم فسال عاصم سعودي رسول الله رسول عليه وسلم ان ذلك ما تفكر رسول الله ونعيس الله عليه المسائله مسائله مسائل وعاظه ورئبيه حتى كبر الله حتى كبر الاؤ كون على عاصم ماكي سبع وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عمل خنقل مرقص عاصم وعاصم الى الى سوق صنقدي جاءه وير وير غايب فقالوا احنا يا عاصم عاصم ماذا قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عاصم حور العمود حكيري لم تأتني بخير الخير لما دائما قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم المساله مرقص حيث اشي التي سو اشى سالت وان فقال يمروحولي والله ناخذ لا انتي مبا تجسنا يبا حتى اساله الانسان سويديعنا حقيقه فاقبلوا ويمن قابليه حتى اثر رسول الله صلى الله عليه حتى اتى رسول الله رسول الله لاوتري وسط الناس دفت دحدودا ان وسط الناس دفت دحدودا فقال وخل رسول الله رايت بل واحد كشيكت سعد رجلن نين كو وجد دهره مع امراتي مع امراتي الاسلامي سمعي ده min waayay shaqo oo iga shaki walaas ka daliya hadda shaki dad uduur uun kaasi doon maley halis weeyaan min koobdu shaqo waa halis min waxa dadku oo qoreeyaan inuu bixuur qabaa hawlo waa in ma beeran ka tinnoo caqabta dun aan la kacabsisa u lahayn maada ilaalin kara maada ilaalin kara ma laa balse waxaan kula sheelnaa markaa waxa weeyaa hashkeen hadii aad shakiidanna intaadow walaan iska fur ayagtu sunuhu fataqtuluhu am kayfa yasaluu saamsaniyah faqala rasuuluhu sallallaahu alayhi wa sallam qadizil wa laa usudajee fiika adiga iyo wa fi خولة بنت قيس أما بنت بن عدي سانوالي فاذهب ملقى تقوى ملقى فأتي بها قبط لك علي سوك حب الوقود ووايح قال السهل وحودي فطلاعنا ويلعان وعنا نقول مع الناس كم نعودانها indaa رسول الله sallallahu alayhi wasallam fana marqaa ka faruqa faaruqa min talaacunii maali caasankoo gi qaalay waxaay ruuxu urkadday calayha waan ku beenawtay rasuula rasuulii laa haw inaan soo taadhanaysto adaan la siijo waan ku beenawtay inaa lagu jeedi karo wax laacantaysooma xabeen laacantaynaa tahriimku waa mabad golii waa xaraam hadii lagu dookiray duufi soo haraan ya ديب هادانو هاي السوء و هادان قبلينا بطمعنا و فطلقها ثلاثا صدح مكفر ايه <تصفيق> صدح ليه مكفر امرقا دعانكم امركم اطلاقوا بهايه بسواب بها عنه امسالي رفت ايه الضادكة قلت قبل ان يأمره انتون عمرين رسول الله الرسول عليه صلى الله عليه وسلم قال ماريوحنا قال انه شيئا بحوري فكانت تلك طاسوحيه بعد انت كذب صنة المطلعين بهايه لبدا اللي عانت ويسه حديث بغير المسلمين صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مارك عبد الله من عمر أن أرغب أن نبع الله عن إمرأته السلانتي سوى عمير العجلاني اللفتي سوى المام العيني وكشها في عمدة القاري وزرقاء الزرقاني وكشها في شرح الموطع وكذلك مرخى صحاوي من حديث رحمه الله تعالى في مقدوة الفتح الباري سنو كشها وكشها وكشها ويا في زمان رسول الله واخت رسولك صلى الله عليه وسلم وانتقل من ولدها لكن اللي اها وانتفلا وخيل المعنى تاي وانتفاوا اسك انفي من ولد المهدي لكن ففرق رسول الله وكالجيز صلى الله عليه وسلم بينه مع تحده ودي وألحق الولد المين وحول بالمرأة إسلامتي قال امرؤ وحوري قال الله سبحانه وتعالى هو يرمونك قنيا ازواجهم محاسسك وقال لم يكنون سما الله يشهدان مراتي الا ان فصلنا فنتولى مويان يغا جوج مويان فشهاده احد مثل مراتي سو اربع شهادات افر ذروان قمر كبارت بالله الهي انهم ليس صادقين كون تشهدون كميدون شيغيو والقامس تمر الله ان لعنه الله الهي ان عديسي علي دوشيسينه هاصو ان كان يلكادينه بالياش حد كميدو كبيان وريو ويدرو وخا كدفاع يا جميلة. لا تقرأ طويلة جميلة بقى احبال اللي قد لي بقى احبال عذاب قواك هذا هو حك الدفاعية ويدروا حك الدفاعية على هذا العذاب عذاب كان ان تشهد ان قلت مع شهادات افضل دير بالله لين قد عدلته انه يسول من الكاذيب باللياشين وكبديه والخامسة تمر خشانا ان قضى الله على الاله علي هاتو شهدهاتم ان كان من الصادقين كون انتو شهده هاتو قال مليغو الصنة السنه سنده عندنا انغاكتي يدا هادو ريمدينا نهي ان المتلاعني له لو الله عام تميسه لا يتناحك لا يتناك حاني اسم نقول سنخران ابدا وريغوت وين اكذب وين اكذب نفسه نفسه سادو كوبديليو لا جلده ولا قراعي لحد حتي ولا المين والحقل ولدو الوينا ولم ترجع صنقوميس لي حقيس ابدا ولي يعني مالك اللي عانت من كدبه وحويري بان بان شهده يلعب مطوبة كينا يامساساها حد القذف كبه على غرفانه سيداته ايانه ايان مالك اللي فانينا علمه وانفينه وانهارشيناه يريث منه ويرث منه ويريث منه ويصلح لي يعني واي وعلى هذا قول سيئة سنة سنة وعلى هذا كادو شيسا تهى سنة سنة عندنا نقاك تيضى الله تيض سنة صلاة شكا فيه وحشة كبيرة وقصونهين كدحذيذة والاختلاف خلافه لونه وقصونهين قال مالي قحوري وإذا فارق مرخو فاروقية مرخ فاروق صوفره وإذا فارق مرخو فاروقية ويهي مرخا إرغجل لنكي مرأة فراقا باتا فراقية كالتقو آنة ليس له مصنان عليها تشيذ فيه دحذيثة غ ليس فراغا باطن فراغا وليس انوصنا انوصنا انوصنا انوصنا عليها دو شيدة رقفية لحديث الرجعة واحد رجعا فما انكره وانكره حملها اوض كيدا لاعرها ولاعنتميها يعني قولي وفر صدح بالقوة نقول به لكن يلا اوض صدح نقول به قولي اوض صدح نقول به اوض صدح هنا اوض ما تبه وحيري وحاولي اوض كيدا نعنيه مليه لماذا كنت عشرته وايه عجيب حضرا <سؤال> وللعانتان يا مرخا ما حد كفر ما يصلي عان كلبدا اسقبه خاص ما لودا اسور ليفتودو حد اي اورخو كان حاملا وكان حمله ها يشبه ها وكان حمله خاص انه وقتي انا هذا وحك سويس ورتقلا وقتي على كعسيا او برنامج حضر انه وقتي سويس ورتقلا صوما يا وكا سلام تيلو اورلوا او مرخا سخويا اورلوا اومل دو كو دوغا ومرخوده يي ما او بيرتيني دبيك لا وحا ويلا ورا بيو توروه حولا سيوه وي باوني جيرو وي يا بنده ويلا غاوسوي ويلا وني يا عفيف ود ي ما يرات هرمينا وحا سيوه وحا يا منج اللهم سبع بعض طلب و مغلب وكان حوله وركيده هو اي شوكي شدها ان يكون منه ويهي ان يكون ان وهذه مرخيه منه نكلكاد ورخنا وخا mark la fiiliyo wuxuu eeg yahay markii aad la fiiliyo inuu isagu udaye idaa dacatu markhaashaaga tarika malama yati inta walaa ma duuna dalika inta markhaas xan waya sukadeed mina zamanii zamanka alladi zaman kaas shaku fiilaga shakiyo ee la u wuxuu u rafuray cidna u urbaad lagu arkay urki weyn kale qor khara laba loo kala qaadaya haddii uu kasoo wareegay zaman fursadkee la furay waqti ay ku uraysan karto waqti asaba loo tidaydi laakiin haddii marka waqti فلا يعرف ان الذين انهم هؤلاء من ورخاص كبير يهسق انه ورخ من ليس حق يسق قال وحوله فهذا كان سلموا وعمر عند الاغتياده ولدي كي وانسمتان خماله اهل العلم والعلم قال بعده إذا اذا قذف رجم مثمرق وقذفه ابراءته الاسلام ديسه بعد ان يطلق غورة يقرغ وغرية. ان تفرك بثلاث صضح دي والحري اذا حامين قول ايلد هي يقرق حملها وركده لكنه قد يها ثم يسعم هذا ووشهقيا يفادق ان طرفن كور dureedul hadd hadka la agraaci waramay daacinhaa lama leeyahay sabayyo ween an kara xamlaa بعد keda doon kooda macda ayuu taligaa inta u furay saddex sadax furay laacana oo laacataayo walaa ma isalo bisadaha roohawiyaha gabadhii uu furay markuu furay kadi buu qadfay oo nawayeladahay wuxuu u gabadhan qurxeelada ana u dareeyo wasakh ka iyadoo isilaysay sanan arkay waa laba sanus murad aan waxaanan mar haduu uur maraatu no soo galay we may be ready see ya khwaye hadii ummarka saxowaya mislaas wata bisalana la baato ween ankaray kab toobna guddi markay isdaafayn arkaye laga yilma booste wanaagsan bijo ma lahayn wax farsamo farsan la gaamiyay afarinnan on mar khasban wayan markay labadan guddi isdaafayn ilaawan arkayle baa arqaba ma afartaan in صلينا الضرغات تقدر بقدر ياسو قاعدة ماهه قاعدة صدح مسأله لك صور هباجره صدح حصور هباجره مسأله مسأله كما حكى ماذا مسأله من مركي لصعب الباب اللعان أصلك مدخل بحل وجديه مركي مرخاتل لوايس ومه حدره وحا مركي دميه ومرخاتل لأيدي لعانه سبيبس مركة الضرغة يمتهي وكذلك بيء العراية ملك الملايه عريغة وينو تردون بيء العراية محلو بني ملك ورفق رغص ومه أغنية بذلك مثلا خلق عقصة أبصن سنة حابس لك صورة بل هذا مثال ناسك صورة واضحة قال وحوري مالك وهذا كاسنا الذي كواستمعته عن مغلي قال مالك وحوري والعبد أردانك بمسجلة الحرغ لنقو حرطها منزلتي سو متاقية هاي بمسجلة الحرغ لنقو حرطها منزلتي سو متاقية في قبر في قبر في السماء اللعان اللعان في السماء يجري وحصنيا مجري حر قد نك خلطابه نيشو نيشو بري با سلام عليكم في ملاعره كودولا لعان سميو ملاعن ود ذلك انه ليس على من قذف مملوكه تن الضامنك قذف الدشي سماه حد وحده وخا كره دولي دين خره حدو ماركاس حويا قدفه ماركاس حويا جوار حرقه ما خلو غدسانيا سيدهت جلده سماه حبل لكن هضوق جواد قدارك وحوي يا قدسو لو ضفضايه لمهدا ويكرهو سايان صدر ديناي قال امر وخدم وخدم والله تعالى والامه المسلمه اضامت مرخص وحويان ها ملهه المسلمه اضامت مرخص المسلمين دعاه انا نجد حكم حكم المسلم ما له علاقه سام ما ما غرو يا dawo islawo waxa weeyaan badana waxa ka shaqeeyaa ma waxa wada waa bilka bilka way waxa isku haysta u badan mooyta waa bilboqta waxa uu hayse meesha waxa هلا انس بالخاص الاسلام وحلم ايوه انت هو حوي قديها حلم حلم ايسمها كوكي سبحان الله وايه قليل رام او شرب علق لما كان بيلصاري يا او شرب علق بقوله كان يا يا قيس دمي قيل يا حروف قاضوا ادق عليه اللهم صل قال ما عليك الحرغ والأمة المسلمة ضَنْتَ مُسِلَّدة والحرغة يقبل حرقة عن السدانية لكن السدانية واليهودية يهودية الحرق هي يهودية و كتاب عنها تلع عن الحرغة المسلمة لأنه حرقة مسلمة و لأن عنتم في كتلتها الزوجة تزوج يحدهن من الى الكبير مرخو و قرصده فأصابها الجماعه وذلك قائل عن, عن الله تباره و يقول حليه في كتابه والذين يرمون أزواجهم فهم من أزواج أزواجهم ما لسوماها و أفضل كان أزواج واحد سواجة قليها قبرت المسلمة ta wadii marxaadonta haayda muslimada haayda iyo yuudiyad iyo nasraniyada inta ay soo galayaan walaa hada qol ka duushii sawal aan maru waxa uu cidna aqtayada dinka kala jamac la la sheegso ma ala swad soomaa sidii aanu sheegid qala marigu guursada walabdu aadon fiidato sawaj marat halka hurgata gaar marxu guursada xor muslimada muslimada ama muslimada ama hurgata nasraniyada ama nasraniyada ama walaa walaa taay qalabari wuxuu raadiga jilinn oo yilaa ciin waraato isaad isla la caantabaya wayahay eh la la caantabaya marqas fayanzu kaluqanaya laaamki wayukadibu nafsahu daftisa beelilaya daada eh daada yamiin houldnaad daa ama ama hal mar marku dhaartay daalay yeltay uful khaamisati fa tsanaasharaad tolaa aan sabin oo tsanaad uu ku dareen inuu idaan la jec marku ka laawdo qabla ay yeltay in tsanaad laa aan sabin tsanaad kor jilid walagadaa ilaa haddi walan yifroq meelo ma la bakal geeyo waxa daday markii la soo istaadiyo la aan kibillaabe aadna uda billaabe u baa wuxuu yiri قال مالعو الحر في الغجل اللعو يطلق في رجل مرأة الإسلامية إذا مضت في الغجل إذا مضت, مضت الثلاثة الأشهر صدح يبه للمركة تتاقعان قالت المرأة القودها يترى هذا أنا حامل أنا أور بام الله قال مالعو الحر مالعو الحر إن أعطوا ينكر الزوجها الزوج, الزوج هيذي حاملها أور كيدها أعطوا ينكره لا أعرف أولا لعان تميها مسلامو فريدا حد يورك على قسم مسلامي مسلامو وحويا معناها غووديو فريي sadaxid alqodno weesageen wasite wa qabada markaas xuwayaan sadaxd markasta sadaxdalo wuxuu ugu qidaya wuxuu ugu qidaya sadaxan bilood oo qoysa laga ku daahiraa inta aswiyan suba oo ilmo ma asartan goor iyo wan nadfa asartanka dambara waa calaqii و مضغى بقولي لوكن سوما صدح برمرك وفرخ المهج جا... مرخ انتو كو دقا قفرت بلاد يقه لكن صدح بلاد المهو مرخ وجارو جودا اوهيله ولا دليم كلامنا مرخه حد ايتراده اور بان له هي وخمرخ لا وحل... سمين يا ايق لكن صدح لو كور با لدليم يشرا وايعسل ولا جار سوما وحل ايو تدواد لا دليم لا يابا حنا وحلا يابا قفكه كاريدي marka hada duuguba halka ma maray hada marka waa sida marka waxu wuxuu mar ay marka ay tageen oor baan leh isna u yiraahaan oor kanigu malih malqas war maalaan meey aan ugu qashaqo kuma lihib u yiraahdo dadinkan ka ahay marka walaal aan samayaa saas u dheeso laakiin waxa laysuwaydiya مسئينه شهغه تكليبس سيد الغاج حائر الشهغه ويا سدا شنو حبل شهغته والله رهم يبي مليها قال مالك الأمة المملوكه ابضمن سلم ملكي يلاعين حول العانتيا سوجاسوجيدو يلاعين حول العانتيا سوجاسوجيدو فما يشتري او سو لا يطوها مجمع ويملكها hawa mulkiya amarkaasi walaaliga khasaa ku على sunnata sunad madda tuwaytay ana mudsalaa ina la wadaa لا la iyo sadaa jacaanaba tan quligaas ka soo qonaya nimba addontis la licaan tabay kadib markaa way ka tagtay soo maaha uu soo iifsado u xurqalada inuu shaqeeyo wuu shaqayn ka tabay bisadaw koode joogay kara laakiin wariigu ma dhawaan qalaamari waxa uu riday allah anad qajlinkum alqulal la'antum wa ra'atuhu isnaandhiisa qabna iyad qul biha antum la gurl galkor fala is allah wasu ila bil nisfi sadaqimi hadha qabarki mooyani macna waxa قال مالي أحد مسأله معنىها قبضوا إلي مدخولته الله لقال موضي إينا قبضوا إلي مدخولته الله لقال موضي بابه اللي عام ما كانت دون معنى واي صميت وايه إبن المندة إجباع بمسألة الله سوى النغلي قلبه وكسوا نغلله عطاها بها كميدة حصل بصر بها كميدة الشعب بها كميدة إبراهيم عمر بن مدين الاربا كميدة قتاتا كميدة مالك أهل مدينة كميدة الثوري أهل العناق و كميدة الشافعي و أكه باب ميراث الولد المناعنى إسلام تنلل اللي عام تمي إلمه بشي مرحل كيستكورم يوص الطحل أيام وهو يدي أبيه مناح المسؤولية بيكريه حكم كيستم حنقرية afsarro kale jira geega kitab al-faraid baa ku soo banlay waxaanan ku eedaa wax ku eedaa cilmi doonaysa suba suba saaid kubana cilmi waay halkaan aan ku ogaa mees aan soo dibdigay waxaan ka socona haddan sheegna waxa dadan yahya xiyaan kaano ay qulu khira si wlad mulana islaanta lalilaa sabay ilweeda wladisina yey muslimaha waka labadana xadma soo jibraye إنه inuu ila ma samarku dhinso warisatu ummu hooyadiisaga way dakhlay xaqqa xaqeeday way ka dakhlay fi kitab ilaha samarku taana ila takfis oo habii markaa saxawayan walaalo isaga la walaaloobay oo ilmo hooyaa oo ilmo abuma way abu wa mp somo isku way marayaan إلماء السيء والسيء قال إلا أن أعلمه المحيق عالم ثلث بيديه قادة نساء ولا دولد ويدي ولا دولد كينو ويدي ولا دولد ثلث الله يعطي وعطينا سؤالها, سؤالها وعيه حده لكن أي لا رحي المنخى سبحانه ويال نحو الله مستعانة إلماء كتغي أما ولا دولد تعدني كتغي ثلث بيديه قادة نساء صمح. هو خدار لوالديه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه ثلثه فان كان له اخوات فلامه سدس سواء اي واي هو تصور له لامه حقه وين وحصن هذا حقوقه وحقوقي ويرث البقيه اذا هو يدي كوي حرييبه دخليه ان كانت هو يدي حتى مولاتنا دون وان كان عربيه هديه هديه هديه arabiyatan hada wuxu ka wada macnaa xor haday ahayt arabiyatan wuxu ka wadaa gabadh xor ah haday ahayt warisad xaqaha haddii ay dakhleeyaan warisad ixwanto walaalino wada dakhleeyaan iyo mi xaqo iyo kawlaalameed xuquuqan xuquudooda wada baqiyay wixii soo halayna muslimiina muslimiintu soo maraay wiqaran ma bihuur wadalad ذلك ay soo gadeen muslimaan iyo saar mid la mid ah kan qaso marka halkaas waxa weeyaan xogta mas'alada laba mas'ala fiil mas'alada waa hanaan aabee ma dhaxlayo saxiis isba aabee ma dhaxlay karo istaagii aabee marka isba dhala soo misal maaha ayu dhaxlayo hooyadii hooyadii حضيء الولا سوله ديالو كتدييه ولا لا تعددوا حقو ياك ولا لا مبينو كتدي هوا ياهي ايمان كتدي حدي الولاله تعددوا كتدي اما ilmu اسو قلهو كتدي ست اسبي قادرين انت من كتدينا ست اسبي قادرين حليس فيلوا مبين قادرين ديك كل حلول لخلول مبين walaa leeyso wax dakhliya ku markay ilmaha hooya dakhliya ku ilmaha hooyo ayaa dakhliya wajay wixii soo xaray iyo qaadanaya hooyadii ku xuray haday hooyadii aad doonahay haddii aad doonayna markii xuquuqii hooyadii qayntiisay hooyadeed hooyadii qaybteedii waqf qala imamka lo iyo qana marka sax waayaan iyo maaliga haddii loo soo shaqayn waxa kamida shaf shafi'i ayato min marka qow kaasna saas qala abu kharifa laakiin wuxulay marka sax waayaan qoyada gabi wada qaadanaysa oo qiimteeda thulis keda ama subis keda marka ay qaadato qiimta soo hadayna asabay ku si qaadan oo mas'alo gaddi baa sasi dahum murkha tabuu misalah faraaida wamisalah dawadheer weeyaa murkha calagee markha fuwajihallahu mustaqa ah ha murkha waxa ee waxa idaan murkha saxan weeyaan fi waladu munacarah iyo waladu ziru murkha saxan weeyaan hooyadii isaga taa hadda hooyadii markii inuu ku soo wada dhisan ka hadal leeyahay hooyadii isaga hadday dimaad soo isagu ma casaanu noqonayaa laysa saxaabul furud mu noqonayaa asbaal qarxu una qarxu midaydaan birko وخو كولا شيخ رحيم تعالى قبر بالا يا نيبا قبر غورسدي جبا دي و خو فوري استا وليو غورغلين يعني اسمين تافالوا قبا دي, دي بكاراديده لكن marka xubaayaan ya calo wad ها مركة عبد السلام مركة يدير شيئا صدحي الله ميّة حلطة الله مكّل يقاقى بقاها الضوفره إستقى هو وليل لقره القليل حلطة القدم يكوب هاي ريسا وعلى إجمع إجمع عن رحسول نغلي ابن قدامة الحنبلي في المغني جلالك التمناصر حلالك شام وغلي يا فطريك الطبع وايه وايه وايه عدوه مربدي محاولين وحيد محاول محاول وحدثت محاول. محاول. لي حياء الملك عبد الشياب الزغري عن محمد بن عبد الرحمن بن الصوبان الغرشي العامري المحمد بن إياس بن البكير وثقه طبقا صلحات مكومنية تابعينته طبقا نحن حتى عندنا قارثون الوحي كوشة يقول صحى الله اللّاكي ووحما يطلق السيساء من في تبريب تهديمه كوشة برخة صحى الله بجولك الله صحى الله بقال عن محاولة ياسم البوكير أنه قال بحر يطلق الرجل لبعه فالإبقاطه السلام ديسه ثلاثة صدق على الغاط قبل أن يدخل بها يتحدث قليكور ثم بدأ له وحوص الله رأيت أن ينكحر القرصة فجاءه يبد يصطفت يسوء سؤال ويديريه فذهبت واتنبعه في عيسى أن أسأل له من أم سوى عبد الله ابنه عباس سوى إيدي وأبا غضيرتها عن ذلك لا فطلقه حير أهل لا نرى أن ينكحر القرصة حتى تنقح إلهي قول سيسة زوجين غيركا ويو إباء إنتي قال وحيون فإن طلاقي إياها وأحدا وطلاق عن فضح أبدا يهيذي وهم حيبان قد كشكيني سينا قال من أبا سحوري إلنك هذي أرسلت واسيدي سمي يدك قعنت هذا قبر واسيدي ما لك كمانا صنع من فل واحدة إراضيه يعني أبدا هذا وحيويان إنت هذا القول قول أبدا ما ذكو قبسي وحدثني عمرو بن سعيد الانساري عن بخيل بن من الله عن عمرو بن ابي عياش الانساري عن ضب اليسر انه قال وحضر الرجال رجل باجيب يسال عبد الله بن عمرو وعاصي دينيه الرجل الذي طلق امراته ثلاثا انفترت ثلاث طلقات قبل ان يمسان ترتي بحكم قال هذا وحضر فقال سبحان الله انما الطلاق البكر وحيدة واحده واحده فقال لي وحضر عبد الله طلاق البكر ولا قرن يا صمه وايسو لا قرن غريب المعنى فقال لي عبد الله بن انوان صار قصحه من قصوده ذلك من قصص الشيكت هاي فبلكم بنانا اديغ لست من اهل الفتوه ولكنك من القصاصين الواحده تتمينها حدها مره باين ليس وثلاثه صدح تحرقه وكحال حتى تنعز غيره الصدق لا ممكن قاليها لكن ما ذلكا حين جديد الى كو قورسو له يحيى صدح ابو كو فرنا ولا نرضى انتخافات قاع سودن غير انه قد خداي اساسه كلا قاديا وحدثني عمرو بن سعيد الانساري عن بوكر بن عبد الله الاسدي انه اخبره ورهمي ان معاويه بن ابي عياش الانساري انه كانا فرية في فديه مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عبد الله عمر وخطاب معوقه قال وحن فجاههما محمد الياس بن بوكر فقال وحن الغدر من وميل الباديه كمده يطلق امراته وساندي سفر ثلاثه صدح دي قبل ان يدخل بها انس بن ابو الجلكوره حدو ارقيسين فقال عبد الله بن وحوري ان هذا الامر اول خريف لا لا لا نصنا نفيد حديث قوله هذا وحن كهدلنا مشي ميالو ما قرننا ففهد وحدتت الى عبد الله بن عباس وابي الدردسه فاني تركت تركتهم وان كا ايمد عند عائشه عائشه كيد عائشه التقاني عائشه كبرتيني فاسالهم اسوي دي ثم اجتمعنا وكالي فاخبرنا ما ورهم حكمه غسي فاللهب ووتري فسألوا ما فقال إبن عباس صليا بغرورة وحكيري أفتح وغفظ وو يا أبا أفضلت أبا أفضل وو فقد جاء فقد جاءتك وحكو تيبن مخللتهم بس اروح اكبر قوتبيده او فوبسله وادقت هي فقال المضلته وحوره الواحده حبدا توبينها باين ليس والثلاثه صدق من تحرغمها وحرام ليس حتى تمجيح الزود غيره لازم ترى يقول سطه وقال ابن عباس وحوره مثل مدارك الثلاثه سوكل قال ما له وحوره ذلك كاسنا او على ذلك كان دشن سؤال امر امر قال عند راك تيرا وصيب جود إذا اذا ملكت قد يمكن ممكن بها انها تجري ويسعرهم مجرى البكرة بكهراء يا شيدة الواحدة تحبج أطوينها بأن ليسا والثلاثة صبح لنا تحرغم ويحرام يا ليسا حتى تنجيح الزوج غيره إلا أن ننكر أي قرصته بأرض الضلاق المريض والله أعلام صلى الله عليه